وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا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 ولذلك يقال له جزء عما وعم أصلها عن ما عن ما ثم إنها أضغمت العين أضغمت النون في الميم أضغمت النون في الميم فصارت حرفا محددة عم وحذفت الألف مما فصارت عم ومعناها عن أي شيء يتساءل الخفار فيما بينهم ثم كان الجواب عن النبا العظيم عن أي, عن أي شيء يتساءل هؤلاء الكفار عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والنبأ العظيم هو البعث بعد الموت هو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين للحساب وال... والجزاء لما سمع الكفار بهذا استنكروه غاية الاستنكار وجعلوا يتساءلون بينهم سؤال استغراب سؤال استغراب وتندر لانهم جاءهم شيء لم يدخل في أذهانهم معقولهم حيث إن هذا النبي يخبرهم بأنهم سيبعثون بعد الموت سيبعثون بعد الموت وينتقلون إلى دار أخرى غير دار الدنيا فاستغربوا هذا ان الاموات اذا صاروا ترابا وعظاما وفنوا في الارض تلاشوا فيها انهم يعاد خلقهم مره ثانيه ويقومون من قبورهم كما خلقهم الله اول مره تأربوا هذا أئذا كنا عظاما ورفاتا أَيْنَ لَمَبْعُوثُ أبعوثون أو آباؤنا لا يقولون هذا شيء غير ممكن غير معقول مستحيل عندهم لأنهم لا يعرفون قدرة الله عز وجل الذي لا تعجزها شيء ولم يتفكروا في أنفسهم كيف أنهم خلقوا من غير شيء الذي خلقهم من غير شيء خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم وهو أهون عليه لعادها هو من البداء لكنهم لم يفكروا في هذا وعقولهم قاصرة ولا تؤمنوا بالغير ولا تعرفوا قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يعجزها شيء ولا ليجهلونهم ومن شدة استنكارهم أنهم يتساءلون يتحدثون في مجالسهم ايش هذا الكلام الذي جاء به هذا الرجل أيعيدكم أنكم إذا ميتتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهاتا هيهاتا لما توعدون كما قاله قوم هود والأمم من قبلهم فهؤلاء حلوا حلوا الكفار السابقين، ولهذا قال عما يتساءلون تساءلون عن شيء عن شيء غير كائن وغير موجود، هذا سؤال استنكار. عليهم كيف يتساءلون هذا التساؤل ولا يتصورون قدره الله عز وجل وهل من حكمه الله انه يخلق الخلق من غير حكمة ومن غير نتيجه يخلقهم ليعيشوا في هذه الدنيا يأكلوا ويشربوا ويكفروا ويفجروا يخلقهم ثم يتركهم لابد هناك نتيجة لهذا لهذا الخلق وهذه النتيجة هي البعث والجزء على الأعمال التي أسبقوها في هذه الدنيا لا تذهب سدى فهم وصدوا الله بالعبث فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا عبث أنه يخلق هذا الكون الهائل وهذا البشر يسرح ويمرح ويأكل ويشرب ويفجر ويكفر ويضغى ويظلم ثم يترك أو أنه يترك المؤمنين الذين أتعبوا أبدانهم للعمل الصالح وأفنوا حياتهم للأعمال الصالحة يتركهم بدون جزاء على أعمالهم متساوون المؤمنون والكفار كلهم يثنون ولا ي... يلقون جزاء هذا عبث ينزه الله عنه سبحانه وتعالى عما يتساءلون تساءلون عن النبأ العظيم النبأ الخبر الخبر العجيب الذي اخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت به الأمم السابقة. أخبرت به الرسل السابقه اممهم او البعث الرسول ما جاء بشيء غريب جاء بشيء جاءت به الرسل من قبله والغرض من هذا الرحمه بالعباد من أجل يستعدوا لهذا النبأ ويحتاطوا لأنفسهم ولا يقتصروا على الأكل والشرب والرفاهية في هذه الدنيا ولا يتصورون ما بعدها ويعمرون هذه الدنيا وتنافسون فيها ويخترعون ويصنعون ويظنون أنها لا, لا قيامة بعدها ولا بعث بعده من رحمة الله أنه لم يتركهم على هذه الحال بل نبههم على البعث الحساب وأمرهم أن يستعدوا للأعمال الصالحة وأن يتوبوا من ذنوبهم فهذا من رحمته بهم وإحسانه إليهم أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لتدلهم وترشدهم إلى سعادتهم والاستعداد لما أمامهم لكنهم لا ي... لم يلتفتوا إلى هذا وانشغلوا بهذه الدنيا وعمروها تنافسوا فيها أتعبوا أبدانهم وأتعبوا عقولهم وأفكارهم في الأعمال الدنيوية وتطوير الحياة كما يسمون ولم يتصوروا ما أمامهم نعم لا مانع أن الإنسان يأخذ من حياتهم من الدنيا ومن منافع الدنيا ما يستعين به على العمل الصالح لا انه يقتصر على الدنيا وينسى الاخره كما أنه لا ينشغل بالاخره الاستعداد لها وينسى الدنيا بل ياخذ من الدنيا قدر ما يعينه على العمل للاخره هذا هو العقل وهو الحكمه وهذا هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام عن النبأ العظيم تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون مختلفون منهم من يقول هذا السحر منهم من يقول هذا كذب من يقول هذه اساطير الأولين فمنهم من يقول ويقول اختلفت أقوالهم ولو كانوا على حق ما اختلفت أقوالهم أهل الحق لا يختلفون هبدا إنما يختلف أهل الباطل لأنهم ليسوا على شيء أما أهل الحق فهم مجمعون على تصديق بالبعث والتسليم ل خبر الله وخبر رسله ولا ينكرون ما لم تحط به عقولهم قدره الله فوق كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله الانسان ما ي يجعل عقله هو المقياس هناك اشياء يدركها العقل هناك اشياء لا يدركها العقل بل يسلم لها والذي هم فيه مختلفون قال الله سبحانه وتعالى كلا كلمه كلا هذه حرف ردع وزجر زجرهم سبحانه وتعالى عن هذا الاختلاف ثم قال سيعلمون سيعلمون ما أخبرت به الرسل والسين للتنفيس، وثم ثم يعلمون مثلا هذه للتأخير والسين للتنفيذ تأخير يسير أخف من ثم وأقرب من ثم سيعلمون يعني عما قريب عما قريب سيعلمون وأول ما يعلم الإنسان عند الموت عند الموت يؤمن ويوقن إذا تبدى له العالم الأخروي آمن لكن لا يقبل منه الإيمان لأنه انتقل إلى علم الشهادة علم الشهادة ما أحد ينكره إنما ينكر علم الغيب بعض الناس أو كثير من الناس فإذا حضرته الوفاة عاياً أمور الآخرة وعاين الملائكة حينئذ يؤمن فلكنه لا ينفعه الإيمان في هذه اللحظه ولهذا قال سيعلمون يعني عما قريب سيعلمون ما أنكروه إذا عاينوه بأبصارهم كلا سيعلمون ثم أكد ذلك سبحانه فقال ثم كلا سيعلمون من باب التأكيد من باب التأكيد وأنهم سيؤمنون بما كذبوا به في وقت لا ينفعهم الإيمان وذلك عند الموت ثم كلا سيعلمون ثم ذكر سبحانه وتعالى الأدلة والبراهين على البعث فيما أوجده مما يشاهدونه باعينهم من الآيات الكونية من الآيات الكونية التي يشاهدونها باعينهم ويعترفون انها من تدبير الله وخلق الله فما بالهم ينكرون البعث واستغربون على الله انه يقدر على احياء الموتى قال الم نجعل الارض من هذا الم نجعل استخام تقرير أي قد جعلنا قد جعلنا الأرض التي يمشون عليها مهادا ممهدة ممهدة لهم يسيرون عليها ويبنون عليها وينامون عليها ويستقرون عليها من الذي خلق هذه الأرض الواسعه وجعلها مهادا وفراشاً أليس هو الله سبحانه وتعالى الذي قدر على خلق هذه الأرض ألا يقدر على أحياء الاموات ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة الجبال الرواسي خلقها الله لحكمة يجعل تثبت الارض عن الاضطراب فهي اوتاد لها تثبتها عن الاضطراب والحركه لئلا تميد بهم فلا يستقرون عليهم ولا يبنون عليهم الله جعل هذه الجبال أوتاداً مثل أوتاد الخيمة والأوتاد التي تثبت الأشياء الجبال أوتاد للارض الجبال اوتادا وبنينا انتقل من الأرض إلى السماء وخلقناكم أزواجاً الم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم ازواجا لم نجعلكم صنفا واحدا بل جعلكم أصنافا ذكور واناث ذكور واناث من أجل تزاوج والنسل والسكن والعنس بعضكم ببعض لم يجعلكم كلكم رجال أو يجعلكم كلكم إناثا بل جعلكم رجالا ذكورا وإناثا هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وليس هذا خاصا ببني آدم بل حتى في في الحيوانات وفي النباتات فالازواج عامه لاجل بقاء النوع واستمرار الخلق بين الزوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون خلقناكم ازواجا الذي قدر على خلقكم وجعلكم ازواجا الا يقدر على بعثكم بل هو قادر سبحانه هذا برهان وجعلنا نومكم سباتا نومكم بالليل نومكم بالليل سبات مريح تنقطع فيه الحركات سبات يعني تنقطع فيه الحركات تسكن المخلوقات وتهدى الاصوات واصل السبت هو القطع فسبات يعني تنقطع فيه الاشغال والحركات لأجل ان ترتاحوا في نومكم نوما مريحا هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليلة لباسا لباسا يغطي بسواده يغطيكم بسواده فيستركم كما يستركم اللباس الذي تلبسونه جعلنا الليلة لباسا ولذلك إذا جاء الظلام وأسدل سدوله على الكون ما ترى هذا ولا هذا تحصل الراحة والطمانينة فظلام الليل نعمة ظلام الليل نعمة للناس والدواب والنباتات كل شيء جعلنا الليل لباسا هذا برهان على قدرة الله سبحانه وتعالى الذي جعل الليل لباسا أليس قادرا على البعث وجعلنا النهار معاشا النهار ستحركون فيه لطلب الرزق وطلب المعاش وطلب المصالح فلم يجعل الليل دائما تنقطع أسفالكم ولم يجعل النهار دائما فلا تستريحون بل داول بينهما لمصلحتكم قل رأيتم جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله؟ يأتيكم بضياء أي بنهار أفلا تسمعون ورأيتم جعل الله عليكم النهار صرمدني لا يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون وانظر إلى أنه جعل في الليل لأن الليل يسري فيه الصوت أكثر ويسمع وجعل الإبصار في النهار فلا تبصرون لتأمل الإنسان في هذا الذي قدر على هذا وداول بين الليل والنهار أليس قادرا على البعث باب أو وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا انتقل الى السماء وذكر السماء سبع الطباق بعضها فوق بعض سميكه قويه واسعه السماء بنيناها بايد وانا لموسع اي بقوه وانا لموسعون أينما اتجهت السماء فوقك والأرض تحتك هذه قدرة الله سبحانه وتعالى سبعا شدادا عقوية سميكة مع ثقلها وسمكها وقوتها رفعها الله فوق الأرض بدون عمد بدون عمد من الذي امسكها لئلا تسقط على الارض ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه هو الله سبحانه وتعالى هو الله رفع السماوات بغير عمد ترونها العاده النا الشرق يصير له عمد يصير له جدران يرسى عليها السماء ما لها شيء دور دور العمل رحل المشرك والمغرب والشمال والجنوب ما تلقى من الذي سمكها هو الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا أليس هذا من عجائب قدرة الله مخلوقات الله وآيات الله الذي صنع هذا وقدر عليه لا يقدر على بعث هذا الإنسان <تصفيق> وبنينا فوقكم سبع شلال وفوق السماوات بحر وفوق البحر عرش الرحمن سبحانه وتعالى وفوق العرش رب العالمين فوق العرش رب العالمين هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه يمد عقله وفكره وتبصر حين المثقفون يقولون أنتم عقلكم محدود وعقلكم ما تفكرون بالمخترعات وبالمصنوعات وبملاذ الدنيا لكنهم هم ما يفكرون بالآخرة ولا يفكرون بقدرة الله سبحانه وتعالى ولا يعظمون الله عز وجل وإنما هم لنظرتهم قاصرة نظرتهم قاصرة على الدنيا ومتاع الدنيا أما المؤمن فنظرته ثاقبة ينظر ما وراء الدنيا ويفكر لها وبنينا فوقكم سبعا شدادا وهذه السبع سموات فيها الكواكب فيها الكواكب النيره التي زينها الله بها لمصالحكم ومنافعكم واعظم الكواكب الشمس والقمر جعلنا سراجا سراج هو الشمس من الذي يضيء هذا الكون يدخل في الأسراب يدخل في الأغوار حتى تضيء كلها الشمس من الذي خلق هذه الشمس سخرها وجعل فيها هذه الإضاءة المستمرة هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقها لا, لا يقدر على أن يعيد الإنسان كما بدأه أول مرة جعلنا الشمس وجعلنا سراجا وجعلنا سراجا وهاجا ذكر فيها فائدتين فائدها الأولى انها سراج تضيء الكون ولو لم يكن هناك شمس أصبح الكون مظلما أصبح الكون مظلما هذه الشمس تضيئه للعالم وهاج الفائده الاولى انها سراج تضيء الكون الفائده الثانيه انها وهاج يعني حاره لمصلحه العباد وإنضاج الثمار و... فحرارتها فيها فائده لو كانت بارده ما استفادوا منها حرارتها مفيده للكون وللنباتات وللناس سراجا وهاجه سراجا مضيئة ووهاجا يعني حاره تنشف الأشياء وتنضج الثمار وفوائد لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى سراجا وهاجه الذي قدر على خلق هذه الشمس العظيمة سخرها في هذا الكون وجعل فيها النور جعل فيها الحرارة أليس قادرا على خلق الإنسان وإعادته من جديد كيف تستغربون البعث على من هذه آياته وقدرته سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات يعني السحاب معصيرات يعني السحاب ينزل منها المطر فالسحاب تتلقح بالماء تتلقح بالماء وتحمل المياه وتستعد لإنزال المطر تحلب المطر بمقدار وميزان على قدر حاجة الناس ومصالح الناس. من الذي صنع هذا؟ أليس هو الله الذي تستغربون أنه يبعث الأموات وأنزلنا من المعصرات. والمعصر هي السحابة التي فيها الماء. الذي يقارب النزول والمعصر من النساء هي المرأة إذا كانت في بداية الحيض مستعدة لادرار الحيض سمى معصر السحاب معصر لأنه يحمل, يحمل الماء ويستعد لإنزاله أنزلنا من المعصرات ماء أنفجأة وبعض العلماء يقول المعصرات الرياح ولكن الأقرب أنها السحاب أنزلنا من المعصرات ماءا أن... ماء فجاجا كثيرا يروي... يروي الأرض يروي الأرض لو كان الماء يسيرا ما ما عرو الأرض ولا أنبت النبات وايضا هو ثجاج يخترق الأرض ليبلغها ينزل عليها بقوة لأجل أن يغوص فيها حتى تنبت من الذي صنع هذا؟ ليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هل صنعه غير الله؟ الذي قدر على هذا ألا يقدر على بعث الأموات؟ الذي أنكرتمه هم لا ينكرون هذه الآيات ولا يقدرون على إنكارها فهي حجة عليهم فيما أنكروه من البعث لنخرج به يعني فائدة هذا الماء الفجاج ماهي لنخرج به أي ننبت من الأرض حبا ونباتا حبا للقوت والادخار كالبر والشعير والدخن والذرة سائر الحبوب مما ياكل الناس والانعام ونباتا وهو الخضار والفواكه والعشب الذي تاكله الدواب وجنات بساتين الجنات البساتين الفافة ملتفة تفت الاغصان هذا كله لأخرجه الله من الماء من ماء واحد وانظر الى العجب العجاب الماء واحد والتربة واحدة وتختلف النباتات فيها متجاورة وتختلف هذا حلو هذا مر هذا حار هل بارد هذا أبيض هذا أحمر هذا أصفر ألا وهي في بقعة واحدة وهي في بقعة واحدة تربة واحدة وماء واحد ومع هذا تتنوع النباتات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناد وجنات من وفي الأرض قطع متجاورات نعم؟ جنات من أعناب. وجنات من أعناب ونخيل جنات من اعناب ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان النخلة التي مقترن بعضها ببعض نخلتين بجدع واحد صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد هي متجاورات في التربه وتسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ففي ذلك لايات لقوم يعقلون من الذي قدر على هذا هو الله جل وعلا الا يقدر على اخراج الاموات من قبورهم النبات انتم تشوهون الارض قاحله ما فيها شيء يا بس إذا جاء المطر ما تلبث الله وقد أنبتت ما تلبث الله وقد ازدهرت من الذي أحياها بعد موتها أليس هو الله جل وعلا أليس الذي أحياها بعد موتها قادرا على أن يحيي الموت من قبورهم بلى الأرض ميتة ولا يشاف فيها بذر ولا نبات أنت ما تشوف الجنائز في الأرض ولا تشوف العظام ولا تشوف ما تشوف فيها شيء لكن إذا جاء المطر أنبتت الأرض والله رما فيها إما هو مخزون فيها ولا تشوفون في الآخرة يظهر من في الأرض من الأموات مثل النبات مثل النبات أنتم ما تشوفون شيء لكن الله يعلم ويرى سبحانه وتعالى فهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا وجنات ألفافا هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله عز وجل التي لا يعجزها شيء هي آيات وبراهين على البعث الذي أنكره هؤلاء المشركون ويقولون للمؤمنين أنتم نظرتكم قاصرة <تصفيق> الحقيقة أنهم الذين نظرتهم قاصرة لا يتفكرون في آيات الله ولا يفكرون في البعث يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون هذه آيات عظيمة وبراهين ساطعة على قدرة الله جل وعلا على البعث والنشور فكيف ينكر المنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه, أنه أخبرهم بالبعث والنبا العظيم الذي هم فيه مختلفون نسال الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم قلوب المسلمين وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه والفقه في شريعته والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نقول <تصفيق> <تصفيق> الشيخ وفقكم الله أقول إنني أخاف أن أقول على الله بغير علم أو أتكلم عن معاني آيات القرآن فاقع في هذا الأمر وهو القول على الله بغير علم سؤاله هل يكفي أن أتعلم التفسير من دروس فضيلتكم ثم أبلغ الناس القرآن ولله الحمد فسر بالتفاسير الموثوقة اقرأ عليهم من التفاسير. تفسير بن جرير بن كثير البغوي اقرأ عليهم من التفاسير الموثوقة سمعهم تفسير الآيات ولا تفسرها أنت من عندك وأنت ليس عندك علم في التفسير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يستطيع المرء ترويض نفسه على التدبر وقراءة التفسير والحفظ مع وجود هذه الهموم في الحياة الدنيا وكيف يطرد الإنسان هذه الهموم التي تشغله عن العلم وتعلمه استعين بالله عز وجل استعين بالله وإذا استعان بالله وصبر الله وسهل عليه طريق العلم استعين بالله توكل على الله يعتمد على الله ويتعلم العلم ويسر الله له لقد يستنى القرآن للذكر أهل من مدكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر في الدرس أن إعادة الخلق أن إعادة الخلق أهون عنده سبحانه من بدايتها السؤال أليس كل شيء على الله هين هذا من باب إلزامهم من باب إلزامهم. وإلا كل شيء على الله هي لكن من الناحية العقلية أليس القادر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى ولهذا قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم هذا في نظر العقول أن الذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى من أجل إلزامهم وإقامة عليهم من عقولهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الاستدلال بقوله سبحانه والجبال أوتاد على بطلان القول بأن الأرض تدور حول نفسها وبطلان أنها تدور حول الشمس حيث إن الله قد جعل الجبال اوتادا للأرض عن الحركة لا شك عندنا ولا عند المؤمنين في ذلك أن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور عليها والكواكب والأفلاك تدور عليها على الأرض هذا لا شك فيه وهو مدلول القرآن والسنة وأما الفكرة الغربية والفكرة العقلية البشرية هي على العكس لا الأرض تدور والشمس ثابتة هذا عكس ما في القرآن وهم هل أحاطوا بعلم الله جل وعلا هل أحاطوا بمخلوقات الله حتى يقولوا هذا القول ما يجوز هذا الكلام الله جل وعلا قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فهم عاجزون عن إدراك هذا الكون والإحاط به إنما عليهم أن يتبعوا ما جاء في القرآن ويؤمنوا بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا هل فيه إشارة إلى أن الأصل هو النهار لأن الليل لباس واللباس ينزع لا ما هو الأصل هو النهار كل منهما أصل كل منهما اصل أصل والله جل وعلا يداولهما يقلب الله الليل والنهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل للقران ظاهر وباطن وما حكم من يعتقد ذلك هذا كلام الباطنيه اللي يقولون القران له باطن يخالف الظاهر القرآن لا يخالف ظاهره باطنه أبداً، لأنه كلام رب العالمين، فظاهره لا يخالف باطنه، باطنه لا يخالف ظاهره. إنما الباطنية هم الذين يقولون بهذه المقاله ويقولون ما ظاهر القرآن لا يحتج به. إنما يحتج بالبواطن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض النظريات لما يسمى في الإعجاز العلمي تقول إن للسماء اعمده لكنها لا ترى كما قال سبحانه بغير عمد ترونها هي يقول لنا هذه الأعمدة ماذا ادعوا أن هنا أعمدة يبينونها لنا أما ما داموا يذدعون ولا يبينون لنا فنحن لا نطيعهم فيها ولا نصدقهم نعم يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة هل ذو الأرحام من الأعمام يقول والأعمام والأخوال وبقية الأقارب هم من الأهل الذين أمرنا الله بوقايتهم من النار كل المسلمين أمرنا الله بوقايتهم من النار ولكن ابدا بالاقرب فالاقرب وانذر عشيرتك الأقربين وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها وانفسكم واهليكم يبدا بالاقرب فالاقرب لا يروح للابعد ويترك الاقرب يبدا بالاقربين اول شيء يا معشر قريش الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش يا عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله يا صفيه عمه رسول الله يا فاطمه بنت محمد فبدا بالاقرب فالاقرب عليه الصلاه والسلام فيبدا بالأقرب فالاقرب اما انك تروح للبعيدين وتخلي اقاربك فهذا غلط غلط كبير ولا يطيعون كالناس الا شهوته مضيعين اقارب قالوا لو في خير ما خلا عياله وهاذيته ويروح للابعدين يدعوهم نعم في ناس الان يذهبون الى الخارج والى الدول يدعون الى الله هذا طيب لكن بلادهم بحاجه اليهم ولا يلتفتون اليها فيها الشرك فيها الشرك الاكبر بعباده القبور فيها التصوف والضلال ولا يعالجون هذا في بلدهم اولا ثم يظهرون للخارج نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول معلوم أن العلماء رحمة الله عليهم يمنعون تأويل صفات الله وأنه يجب الإيمان بها كما وردت في, نص في نصوص الشارع فلماذا قول قوله سبحانه وتعالى السماء بنيناها بأيد على أن المراد بالأيد هي القوة هذا في اللغه الايدي في اللغه هي ما هي بايدي بالياء دي بايد ما قال بايدي بالياء قال بايد أي بقوه ايدناه يعني قويناه ايدناه يعني قويناه داود الايدي يعني القوه كل الناس اللي هم لو المراد الايدي الجوارح ما هو بس داود لكن المراد ان الله اعطاه القوه واذكر دا نعم داود ذي الايدي واذكر عبدنا داود ذي أي اي القوه فالايد القوه اما الايدي بالياء فهي الجوارح نعم فنحن ما اولنا القران يا اخي نعم ما اولنا الصفات ما هي الصفه هذه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى الذي فيه مختلفون الذي هم فيه يختلفون مختلفون الذي فيه مختلفون يقول هل الضمير هم يعود إلى الكفار فقط ام يعود إلى المؤمنين والكافرين منهم من قال يعود إلى المؤمنين والكافرين المؤمنون يؤمنون به والكفار يكفرون به فهم اختلف المؤمنون والكفار المؤمنون آمنوا به وصدقوا والكفار كذبوه نعم النتيجة واحدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل لفظة إن م? يقول هل كل لفظة إن في القرآن تكون بمعنى ما كما في قوله سبحانه إن أمسكهما من أحد من بعده لا ما هو, ما هو دائما بمعنى ما تكون شرطية تكون تكون صلاة تكون بمعنى, ما بمعنى النفي بمعنى ماء النافية لها مواضع لها مواضع عندكم كتاب مغني لو للأفهام كتاب مغني اللبيب مغني اللبيب في بيان معاني وما ومشتقاتها نعم مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام النحوي نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ختم الطالب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه فهل يبدأ بعده بتفسير الجلالين أم بتفسير البغوي أم بتفسير ابن كثير رحمة الله عليه كله طيب أقول كله طيب وكانك تبدأ بالمختصر أقرب إلى فهمك وأحسن تتدرج تتدرج شيئا في المطول والمتوسط والمطول نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من يقول ان سماء الدنيا هي مكونه من دخان وليست بنيانا الكلام هو صحيح وما حكم قول منين جاء هالكلام هذا منين جاء لنا هالكلام السماء كلها بنيان السماء بنيناها بأيدي السماء كلها مبنيه السماء على قسمين السماء بمعنى الارتفاع كل ما علا وارتفع فهو سماء مثل السحاب يقال له سماء مثل الجو يقال له سماء هذا النوع النوع الثاني السماء المبنية وهي السماوات السبع هذه مبنية ولها أجرام عظيمة وهائلة خلاف الجو الجو ما فيه اجرام ولا فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هل من هنا تبعيضية وإذا كانت تبعيضية فلماذا لم يدعو للجميع من الذريه والأزواج يا أخي من تأتي للتبعيض تأتي للبيان فمن بيانية هنا من هنا بيانية وليس تبعيضيه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل أدرك صلاة الجماعة في الركعة الثانية فلما سلم الإمام قام ليتم الركعة التي فاتته فسجد الإمام لسه بعد السلام فماذا على المأمور يرجع يسجد مع لا يقوم للحق باقي صلاته حتى يسلم الإمام دام الإمام ما يسلم لا يقوم وإذا سجد يسجد معه وينقدر قدر أنه استعجل وقاموا سجل الإمام قبل أن يعتمد قائما فإنه يرجع ويسجد معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سافرت في نهار رمضان وكنت أنوي أنه إن أصابني مشقة فإنني أفطر ثم لم تصبني مشقة فأتممت الصيام فهل هذا تردد في النية يفسد صومي لا ما هو تردد في النية هذا تردد في الإفطار أو عدمه ليس تردد في النية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى ينفصل الماموم عن الإمام في حال إذا أراد الماموم القيام هل هو بعد تسليمة الإمام الأولى أو بعد التسليم الثانية ما يقوم حتى يسلم الإمامة التسليمه الثانية لأنه لا يدري لعله قد بقي شيء من الصلاة سجود سهو أو شيء فلا يستعجل حتى يسلم الامام التسليمه الثانية حتى إن الفقهاء قالوا لو قام بعد التسليمه الأولى انقلبت صلاته نافلة فيحذر من هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في التشهد الأول ما الأفضل أن يقف عند التشهد أو الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثم يقول الجمهور على أنه يقف عند صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد عند الشهادة شدوا الله إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله الجمهور على هذا والصلاة على النبي في التشهد الأخير. هذا الذي عليه جمهر أهل العلم وبعض العلماء يرى أنه صلي على النبي في التشهد الأول وبه يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة العجوز كبيرة السن هل يجوز لها أن تسافر وحدها مع جماعة علما بأن لها زوج ومحالب؟ العجوز والصغيرة والمتوسطة لا يجوز للمرأة. كما في الحديث لا يحل لامرأة عموم أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم كبيرة أو صغيرة لعموم قوله لامرأة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مؤذن مسجد يفطر في شهر رمضان قبل أن يدخل الوقت بدقيقة واحدة مؤذن مسجد يفطر في شهر رمضان قبل أن يدخل الوقت بدقيقة فما حكم صيامه خطر هذا خطر لا يقدم جولة أن يرى الشمس غائبة بعينه أو يتبع التقويم الموثوق المعتمد فلا يتقدم عليه بشيء إن كان يرى الشمس فلا بد أن يؤذن أو يفطر بعدما تغرب وإن كان لا يراها يعتمد على التوقيت المعتمد فلا يتقدم عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع اليدين والدعاء عند صعود الإمام للمنبر يوم الجمعة لا اصل لهذا الدعاء على مانع لكن بدون رفع يدين ما ورد هذا نعم وما حكم رفع السبابة بين السجدتين الجلسة بين السجدتين لا اعرف لهذا اصلا هذا في التشهد هذا في التشهد اشاره الى التوحيد والجلسه بين السجدتين ما فيها التشهد لماذا لا يرفع اصبعهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أخذت من قريب لي مبلغا من المال كي أنتفع به أخذت من قريب لي مبلغا من المال لكي أنتفع به وقال لي لا ترده ثم غلب على ظني بعد أخذ المال أن مصدره من الحرام فهل لي أن أنتفع بهذا المال إذا غلب على ظني من الحرام فلا تنتفع به ما يجوزك تنتفع بالحرام وغلبت الظن تنزل منزلة اليقين بل لو شككت أو شككت أنه من الحرام لا تنتفع له فكيف بغلبة الظن قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من اتقى الشبهات قد استبرأ لديني وعرضه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده عمارة ويريد أن يعطي زكاة ماله لأحد السكان في هذه العمارة بحيث يسقط عنه إيجار الشقة باعتبار انها زكاة ماله فهل يجوز ذلك العمل؟ لا ما يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة ما يسقط الدين إيجارها وغيرها ويعتبر من الزكاة الله جل وعلا قال وآتي الزكاة معناته آتوا أن يدفعوها ويسلموها للمحتاج او الجهة الـ الـ الـ الـ الـ التي من أصنافها للزكاة ويسقاب الدين لا يعتبر إيتاءا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ولا لا تعطيها بني الزكاة علشان, يو... علشان يسدد لك يعطيه الزكاة علشان يسدد لك الآجار هذا لا يجوز ولا يبلغ ذمك من الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا واظب الرجل وزوجته على صلاة ركعتين في كل ليلة فهل يكون فعلهم هذا بدعة علما لأنهم إنما فعلوا ذلك لكي ينالهم قول, الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وزوجته ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الحديث من قيام الليل قيام الليل اقله ركعتين اذا كانوا يقومون من الليل ولو ركعتين شيء طيب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز عمل الاضحيه للميت علما هل يجوز عمل الأضحية للميت علما بانه لم يوصي بها الاضحيه مشروعه عن الميت وعن الحي وهي شعيرة عظيمة وسنة مؤكده وفيها ثواب وأجر تعمل عن الحي وعن الميت واللي يقول إن ما تعمل عن الميت ليس له دليل على التخصيص وعلى حرمان الميت وهي صدقة من الصدقات والصدقات مشروعه عن الأموات نعم ويقول حفظك الله وإذا كان في هذا العام سيتم الحج عن هذا الميت فهل يجب عمل الأضحية في ميناء نعم الأضحية تفعل في ميناء أو في البلد لا باس في ذلك ولكن إذا كان سيتمتع ويفدي للتمتع تكفي عن الأضحية نعم يقول فضيلة الشيخ الله معلوم انه لا يجوز الاستغفار للمشركين اذا ماتوا على الشرك فهل يجوز الدعاء للقريب الذي مات على الشرك الدعاء له بتخفيف العذاب فقط دون الاستغفار له وإنما يقال اللهم خفف عنه العذاب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا ولو كانوا لي قربا وله أبوك أو ابنك ما ما تدعو له بعد موته ولا تستغفر له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أذكار النوم هل تقال في نوم الليل أم في كل نوم سواء في الليل والنهار في نوم الليل في نوم الليل إذا أخذ مرجعه من الليل اياتي بالورد عند النوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل سرق منزله واخذ منه نقود وذهب فعرض عليه أحد الجيران أن يكلم شخصا له علاقة بالسحره فيردون له بعض ما سرق منه، ولا يريدون منه شيئا أبدا، إنما هي فزعة كما يقولون. فهل له أن يقبل بهذا؟ صلى الله عليه هذا لا يجوز، لا يجوز اللجوء إلى السحره ولا أن يطلب منهم شيئا، ولا أن يسألهم عن شيء. ويصدقهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد والكاهن يشمل الساحر يشمل الساحر بل الساحر اولى بهذا واعظم من الكاهن لا يجوز الذهاب للسحره ولا سؤالهم عن المشروب وعن الغايب عن أو العلاج عندهم او غير ذلك لا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إن لدي مجموعة من الأبناء وكنت أبني عمارة فاعطاني أحد, فأعطاني أحد أبنائي مالا واليوم الذي قد أعطاني المال يعمر بيتا فأردت أن أرد عليه ما قد أعطاني هبة له فهل علي شيء في ذلك؟ نعم لا يجوز لك هذا إلا أن تعطي البقية مثله إلا إن كان هو أقرضك المال اقراضا تريد أن ترد عليه القرض فلا باس يعني هذا قلادين أما إذا كان أعطاك على صفة التبرع والإعانة لك فلا يجوز لك أنك تهدي إليها تعينه على العمار إلا أن كانت بتعطي البقية مثله تقول الله واعدلوا بين أولادكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الإخوان في مقبرة النسيم وغيرها ينكرون على الناس قيامهم بالصلاة على الجنائز عند القبر ويعدون هذا من المنكرات ويقولون لا يصلى عليها إلا بعد الدفن فالإنكارهم صحيح حيث يكثر اللغط ورفع الصوت بشأن هذا الم... بشأن هذا الصحيح عليها قبل الدفن اولى من الصلاة عليها بعد الدفن الصلاة على الجنازه قبل الدفن اولى من الصلاة عليها بعد الدفن انما يصلى عليها بعد الدفن اذا فاتت الصلاة عليها قبل الدفن ليس عندهم مستند على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما أذهب لزيارة قريبي الميت في المقبرة فإني أستقبله بوجهي وأجعل القبلة خلفي فأسلم عليه وأبشره ببعض الأمور السارة ثم أذهب وأجعل القبر أمامي بيني وبين القبلة وأرفع يدي بالدعاء له سؤال هل هذا الفعل صحيح؟ هل هو السنة هذا هو السنة تستقبله عند السلام تسلم عليه تستقبل وجهه مثل الحي وإذا أردت الدعاء تستقبل القبلة تدعو له تجعل القبر بينك وبين القبلة وتدعو له نعم ما ذكر حفظك الله من تبشير الميت ببعض الأمور الصارة هل لها أصل؟ ما أدري لا أعرف لهذا اصلا لا أعرف لهذا اصلا نعم الميت يبغى دعاء ما يبغى كده. تعلموا عن الامور في الدنيا محتاج للدعاء افعله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف تعالج هذه البدعه التي تقع في العزاء وهي تجهيز الطعام والبقاء عند اهل الميت ثلاثة, ثلاثة أيام ونحن في قرية يفعلون هذا الفعل وهل نغلق ابوابنا في العزاء اعد السؤال يقول كيف نعالج هذه البدعه التي تقع في أيام العزاء من تجهيز الطعام والبقاء عند أهل الميت لمدة ثلاثة أيام فنحن في قرية يفعلون هذا الفعل وهل نغلق الأبواب في أيام العزاء هذا ليس في قريتكم فقط على الأسف هذا موجود حتى في الرياض وانتشر في بلاد نجم وهو لا أصل له والواجب التخلص منه السنه ان يصنع لاهل الميت فعاما بقدرهم قدر حاجتهم لانهم مشغولون بالمصيبه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم واما الزيادة عن ذلك وعمل ولائم وعمل واحراج الناس واللي ما يجيب عشاء باليوم الفلاني يعتبر مقصرا في حق الميت وأقاربه على كل من الشر ومن الآثار والأغلال التي ألزموا بها الناس يجب ترك هذا العمل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله علمنا أو تعلمنا من دراستنا عليكم ودراستنا في المذهب التفصيل في إفطار الحامل والمرضع من جهة القضاء والكفارة منجهة خوفهما على أنفسهما أو على ولديهما فقط لكن بعض المشايخ يقول إن فتاوى الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إنما هي على وجوب الكفارة فقط وأنه لا مخالف لهما من الصحابة وأن هذا هو الذي يتمشى مع اصول الإمام أحمد فما التفصيل؟ هو هذا كلامه وهذا رأيه لكن ورد عن, عن الصحابة أيضا أنهم إذا كان خوف المرأة على الطفل فقط لا على نفسها فإنها تقضي وتكفر أما إذا كان خوفها على نفسها إنها يكفي القضاء هذا الذي عليه المذهب وهو الذي فيه بعض الفتاوى من من الصحابة أيضا وهل ألم واحاط بفتاوى الصحابة وعرفها حتى ينكر ما لم يعلمه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الصلاة في الدكة التي تكون خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما يسمى بمكان أهل الصفة هل الصلاة في هذا المكان فضل الصفة الآن ليس لها مكان معروف ولا يتحرى المكان الذي يزعم أنه محل الصفة لا يجوز هذا لا يجوز تعظيم الآثار تعلق بها والصلاه فيها هذا من البدع ومن وسائل الشرك اذا بغيت تصلي يا اخي عندك المسجد النبوي طويل عريض صل في اي مكان منه الحمد لله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا لا استطيع الحج لعدم وجود مال لدي ولكن هناك شخص قال ساقرضك لتحج ثم تسدد على أقصر فما الأفضل في ذلك أن أقترض و أحج أو أبقى حتى أستطيع الحج بنفسي الأفضل أن لا تقبل الدين الأفضل أن لا تقبل الدين والأقصاد الله خفف عنك قال من استطاع إليه سبيلا ولو ميت ولم تحج لأنك لا تستطيع عليك شيء فلا تتكلف يا أخي والله وسع عليك نعم والدين ما هو سهل الدين حمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أخذ الأجرة عن الحج عن شخص مع اشتراط مبلغ معين لا تجوز اشتراط الأجرة على يطلب المال يتخذ الحج وسيلة للمال وإذا جعلك العبادة وسيلة للمال فهي باطلة كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليه مع وهم فيها لا يبخون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا إذا كان يحج لأجل الأجرة فلا حج له أما إذا حج لأجل الحج والعبادة طلب الأجر ونفع أخير وأخذ مالا يستعين به على الحج فلا معنى ولهذا قالوا من حج ليأخذ فلا يحج ومن أخذ ليحج أخذ ليحج فليحج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أهدي لرجل شاة وبقي نعم. إذا أهدي لرجل شاة وبقيت عنده مدة من الزمن فهل له أن يضحي فهل له أن يضحي بها أم لابد من إخراج المال لشراء ضحية إذا أهدي لرجل شاة وبقيت عنده مدة من الزمن فهل له أن يضحي بها أم لا بد من إخراج مال لشراء الأضحية هي ماله هي ماله, ماله مدام هذيت له صارت ملكه وماله فهل له أن يضحي بها نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله صليت خلف أمام وعندما قام من السجدة الأولى استمررت بالسجود لأني لم أسمع صوته فلما سجد للثانية قمت فوجدت الإمام ساجدا فسجدت فهل اسجد لسه أم أعيد الركعة لأنني قد تركت تركت ركنا ما تركت ركنا ما دام رفعت راسك بين السجدتين وجلست ولو يسيرا ولاحقت بالإمام أنت ما تركت شيء والحمد لله وأنت ما معذور في أنك ما سمعت صوت الامام صوت الإمام معذور في تأخرك نعم وهذا يقول حفظك الله يقول قرأ الإمام آية سجدة وأثناء الصلاة يقول قرأ الإمام آية سجدة أثناء الصلاة فلم يسجد وركع فسجدنا نحن ظنا منه أنه ساجد لأننا لا نراه ثم رفع من ركوعه فعلمنا بذلك فقمنا وجئنا بالركوع ثم تابعناه في بقية الصلاة هل فعلنا هذا صحيح؟ نعم ليس عليكم شيء صلاتكم صحيحة لأن هذا خطأ وما تعمدتم هذا الشيء وقد تابعتم الإمام ولا نقص شيء من الصلاة الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلت مغسلة للملابس ووجدت بداخلها لوحة قد كتب عليها عرض خاص ادفع خمسين ريالا ونخدمك بخمسة وستين ريالا هل في ذلك محذور شرعي دخلت مغسله ملابس فوجدت بداخلها لوحه قد كتب عليها عرض خاص وجدت لوحه وجدت بداخلها لوحه مكتوبا عليها عرض خاص ادفع خمسين ريالا ونخدمك بخمسة وستين ريالا هل في ذلك محذور شرعي اي نعم إذا دفعت خمسين تطلب زيادة عليها هذا ربا هذا ربا ولا يجوز نعم وهذا قصدهم قصدهم يبون يستعملون يحصلون مبالغ من الناس طمعا في الزيادة ثم يردون عليهم من أموالهم بعض أموالهم هذا ربا لا يجوز تدفع دراهم وتأخذ مقابلها دراهم في زيادة نعم تقول يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من حلف على شيء فقال والله لا آكل شيئا حتى ينهي فلان معاملتي في الدائرة الفلانية ثم تبين أن فلانا هذا عنده اجازه لمدة شهر فهل على الحال في كفارة إذا أكل شيئا لا تأكل لمدة شهر أو شهرين ولا جعل العمل وقوى حاجة تأكل أنت اللي احرجت نفسك يا خي لماذا لا تعمل هذا العمل وكفر عن يمينك وكل واشرب والحمد لله ولا تعمل هذا مرة نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا مصاب بعين تؤذيني وتؤثر علي كثيرا وقد سببت لي وسواسا قهريا وامراضا نفسية فما نصيحتكم لي حفظكم الله صحتنا نها أن تكثر من الدعاء وقراءة القرآن والذكر وتطلب من اخوانك طيبين من يرقيك ويشفيك الله سبحانه وتعالى وإن علمت العائل عرفت العائل اطلب منه أنه يقرأ لك أو ينفث لك أو يغسل لك شيء من ملابسه تستحم به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يحضر ماء ثم يدور به على مجموعة من الناس ها بعض الناس يحضر ماء ثم يدور به على مجموعة من الناس كل واحد منهم يقرأ وينفث فيه فهل هذا الفعل مشروع؟ نعم هذا كان موجودا في بلاد بكثره والرقية في الماء والنفس في الماء هذا ورد به الدليل ورد به الحديث يقرأ في الماء ويشرب فلا مانع من ذلك نعم انتهى